بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاثق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسب إذا حسد